باب صفات الحروف صفاتها جهر ورخ مستفل منفتح مصمتة والضد قل مهموسها فحسه شخص سكت شديدها لفظ أرد قط بكت وبين رخ والشديد للعمر وسبر لنخ الصباط قد حصر وصاد ضاب طاغضاء مقبقة وفر من لب الحروف المذنقة وفي رها صاد وذاي وسين القالت قطب دد واللين وون وياا سكن وانفتح قبلهما والانحراف صححا في اللام والراء وبتكرير جعل وللتفش الشين ضاد